إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأقصرون وإنك لا تلقي القرآن من لدن حكيم عليم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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْكَذُكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيطاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين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 وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ أَنِ ٱسْتَغْفِرْ لِي وَمَنِ ٱسْتَغْفِرْ لَهُ ٱغْفِرْ لَهُ ۖ وَذَكِّرْ تَذْكِرَةًۭ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَزَادَهُ رَبُّهُ فَتَضَرَّعَ كَأَنَّهُ مَظْلُومٌ ۗ وَأَنْعَمْنَا عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْفَضْلِ ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي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 فَمَكَثَ وَهُوَ رَاعٍ فَقالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَدتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأِ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَ لِبِمَالٍ فَمَا أَتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُمْ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِ النَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّهِ بَلَلَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَ النَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَلَنُخْرِجَ النَّهُمْ أَذِلَّةً وَهُمْ صَ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 ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم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 ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لا صادقون وما كروا ما كروا وما كرنا ما كروا وهم لا يشعرون قُل كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن سَلَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ فأنبتنا به حدائط ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 اِلَٰهُن مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُنْشِرُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أِلَٰهُن مَعَ ٱللَّهِ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَ الْآخِرَةَ عِلْمُهُمْ فِيهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنْوٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيِّدَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعِدْنَا هَذَا نَحْنُ أَبَاءُنَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا سَطِيرُ الْأَوْلِيْنَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُونَ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 ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تموما واستحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء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 فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون